بغى عليهم كان عامل لفرعون وكان, وكان يقوي فرعون عليهم وبغى بالكفر بالله تعالى وهذا اعظم البغي وبغى عليهم ايضا كان كافرا متكبرا ولذلك وصف الله بهذا الوصف ان القارون كان من قوم موسى فبغى عليهم كبرا وكفرا نعم وأيضا مشاية لأنه كان يعمل لفرعون صدر قومه من أجل الدنيا وقد الله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صلا هو اتفتحت الخزائن الله اللي لسعولاه من الدنيا وألوان وصلنا بلغنا إلى قول جل في آيات إن قارنة كانة نتشاطر النقاش في موضوعنا قارون من قومه وكان من قوم موسى فبغى عليهم قال فاننا فبغى عليهم راتنا من الكنوز ما ان مفاتحه لا سنؤ ونعصبت اولي قال له قومه الا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ابن قارون كان من قوم موسى من عشيرته وفي النسبة اليه فيها اقوال ثلاثة انه كان ابن عمل له او ابن خالة او كان عمل لموسى المهم انه كان من قوم موسى المهم انه كان من قوم موسى هذا الذي يفيدنا الان قارون بغى عليهم كان عاملا لفرعون وكان, وكان يقوي فرعون عليهم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 لأنه كان يعمل لفرعون فهضر قومه من أجل الدنيا وقد قال الله تعالى ذلك بأنه مستحبر حتى الدنيا على الآخرة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين كما هو اتفتح الخزائن الله جل في اعطاه من الدنيا والوان الذهب والمال فتكبر على عداد الله جل في علاه فكان النصح من اهل العلم له من الاحبار والرفبان فنصحوه وقالوا لا تفرح لا تفرح يعني يعني لا تتكبر لا تصاب بالأشر والبطر فإن هذا يبغضه الله لنفعلها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سعى لها الكبر وردائي والزائر والعظم وردائي فمن أزعني فيهما عذرته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل جل من كان في قلبهم يثقالوا ذرة من كبر وتعلمون بان اضطر لما يكون صلوا وتعلمون ان الانسان اذا اذا امتلك طغى, طغى وبغى ويرى انه قد استغنى عن ربه وهذا الذي قال الله جل وعلا كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا هل أل تنتظرون الا غنى مطغيا او فقرا منسيا لذلك قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ان الله لا يحب الفرحين فان الله فان الله يكره المتكبر وان الله ادل فعلاء خطا بج مشى كالطاووس اغلق عشان عصا يقيموا الان قل لهم يقيمون قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مشى يتكبر في الارض فخصف الله به الارض فهو, فهو يتجلجل فيها خصف الله به الارض وهو يتجلجل فيها يتجلجل فيها <تصفيق> لذلك قالوا لو إن الله لا يحب الفرحين وانظR حتى اليهود يعلمونا بصفات الفعل صفات الأفعال لله جل في علاء فإن كاننا لا يحب الفرحين ف dediği substance يحب المتواضعين سبحانه جل في علاء نعم إن الله لا يحب الفرحين قال إن الله لا يحب الفرحين وبتغف ما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله إليك وابتغف ما أتاك الله الدار الاخرة يعني اظفر فيما اعتقد الله جنة فعلاه الدار الاخرة صوعها لله جنة فعلاه امتلكتها سانفقها في سبيل الله امتلكتها سانفقها في سبيل الله وهذا ولا نعم النصح على ما فعله رأيتم الرجل صاحب الحديقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بناه رجل يمشي فاذسامع صوتا من السحاب يقول اسقي حديقة فلان حتى يعني ذهب يتعجب حتى راه هذا فسأله بالله ماذا تفعل فقال إن, ان كنت قلت ذلك فإني أخذ منها السلس لي ولأولادي والسلس يرجع فيها الثاني والسلس الثالث يكون لفقراء والمساكين قال من أجل ذلك قالت حديقة فلان فكلما أحسن الرجل إلى إلى نعائم الله جل فعلان بالشكري وبالاستخدام فيما يرضي الله عز وجل كلما كان الفوز اعظم اذا قال فوابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره يعني انفق في سبيل الله ذهب اهل الدسور بالاجور قال النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق الرجل بصدقه من كسب طيب وان الله طيب لا يقبل الا طيب فيتقبلها الله بامني فيربيها لاحدكم وقد قال الله تعالى انفق انفق عليك <تصفيق> وإن المال الذي حباك الله إياه ليس لك المال الذي حباك الله إياه ليس لك هو عريق عندك <تصفيق> والله اختبرك به فجون خيره ياخذ وخيره شاكل أنسى المغرب بسرعة ونأتي الله الدار الاخرة واستغل <تصفيق> فيما اتاك الله الدار الاخرة كل نبي من الاحبار والرغبات والنعمة النصيحة بان يستخدم ما رعم الله عليه من خير ومن مال ومن جهن او من سلطان فيما يرضي الله تلف علها وكم وكم ممن اعطاه الله تلف هذه النعمة شكرها شكرها واستخدمها لرب شكرها واستخدمها لرب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله المال والحكمة فهو يصالته حكمة على المال فيعرف ربي حقه ويصل فيه رحمه وهو بأرفع المنازل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وكم وكم قد استخدم مارزقاه الله المال من الصحابة الكرام وابترى بها الضر الاخرة هذا عثمان ابن عفان اشترى بئر رومة البئر الله في الجنه وعثمان ايضا جهز جاشي العسرة حتى قال النبي سالس يقلب المال قال قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم و النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي بكر الله عنه وارضاه قال ووصاني باهلي وماله وهذا فضل استخدم ما يرضي الله جل وعلا في استخدم مالي ما الله جل وعلا اعطى قفيا العبيد وامر عن المنكر واستخدم ذلك في الدعوه الى الله جل وعلا فابو بكر رضي الله عنه وارضاه ضرب لنا اروع الامثله في استخدام نعيم الله جل في, في مرضات الله الله دار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا امم طب ثلاثه مين اللي مين لا مين اللي قالك انهم مش صحابش لا فين هو اخترع ما اعرف شو قال بتقي فيما اتاك الله الضره الاخرى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وفي قولي ولا تنسى رصيبك من الدنيا أيعمل بها في الدنيا للأخرة ويجعل النية طلب الأخرة هذا ما قال ابن عباس ومجاهد يعني يستخدمها طياعة من أجل طلب الأخرة القول الثاني أن يقدم الفضلة ويمسك ما يغنيه هذا قاله الحسن البصري والثالث ولا تنسى صباق من الدنيا أن يستغن بالحياة الحرام قاله قسادة وحق أنه قال ولا تنسى صباق من الدنيا يعني بعض العلماء قال ولا تنسى صباق من الدنيا أن تخل منها ما يكسيك كالزوجة والأولاد وأيضا ما يكون فيه الكفاية دون النظر لغيري في أمر الدنيا فهو ليس م... لا يكون ملاما استخدام نعائم الله جل فعلاء وأن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبادي فإن أضغر النعمة أربعا لله جل فعلاء واستخدمها لما يرضي الله جل فعلاء وشكر ربه فإنه يكون قد أخذ حظه من الدنيا ومن الأخرة استخدمها للأخرة وكفاهه أمامه سألوا عن الإسلام ونكرواه خمسة روافة اليوم والليلة له قال له وقال علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلا ان تصدق قال الله الأزيد عزيك وأنقص قال قال من أراد أن ينظر يا من من أهل الجنة ينظر إلى هذا والرواة الأخرى قال أفلح إن صدق نعم قال وابتغي ما أتاك الله الدارة الأخيرة وأحسن كما أحسن كما أحسن الله إليك ومن باب الأحسن كما قلنا أن, أن يأخذه من حل المال أن يأخذه من حل وأن ينفقه في حل من باب الإحسان أن يأخذه من حل وأن ينفقه في حل قال ولا تبغي الفسادة في الأرض وابتغي فيما أتاك الله الدارة الأخرة ولا تنصر طيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المسيديين ولا تبغي الفسادة في الأرض أي نش... المعاصر والان الانسان اذا, إذا تكامل له المال وكان عنده الجاه والسلطان هذا كله يكون مدعات مدعاة له الى الكبر والخيلاء وياس وكل ذلك ليس من باب الاحسان فهنا يقع في الفساد والافساد بأن الله جل فعلا قد الله قد أكرمه ونعامه وأحسن إليه ومع ذلك لم يشكر واستخدم العائم الله فيما يغضب الله جل فعلا فنشر الفساد في الأرض كما قلت إما طغيانا وكبرا وإما فتح أبواب الحرام وإن فتح أبواب الحرام فإن فتح أبواب الحرام بغى في الأرض فسادا وأعظم يفتح بابا من الحرام باب الربع يريد زيادة ونماء في ماله وإن على الآخرين ومن ذلك أيضا المتعة المحرمة بهذا المال ولا تبغ الفساده في الارض وهنا في قولي ولا تبغ الفساده في الارض معناها الشر المتعدي للغير معناها الشر المتعدي للغير فان الشر المتعدي الغير فساد في الارض وهذا الفساد هو الذي يهلك واعظم الناس خطيئه من تعدى فساده لغيره اعظم الناس خطيئة ان تعدى فساده لرجلين قال ولا تبغي الفسادة ان الله لا يحب المسلدين ان الله لا يحب المسلدين وهذا ايضا فيها التصريح بصبات الافعال لله جلال فعلا بان الله يحب وابغد وقال ان الله لا يحب المفسدين انظروا هنا خاصه الله بقى بتوب بقى لمنظر منافس كويس لكن لما تعدى ظلم ظلم للآخرين فساد اعظم لذلك الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين وبالضد رايتهم في, في في الجنازه قال فيها دعاء ربنا ان الله يحب المستقيم منهم ولدي افسد او اشعل الفساد في الارض يستريح منه البلاد والعباد <تصفيق> قال ان الله لا يحب المفسدين قال فلا فلما قال له لما, لما نصحه الربان والاحبار لم يسمع النصيحه وخير الناس انما اتيتو على العلم على علمي يعني انما اتيتو هذا المال الذي اصبحت فيه من الصرائف المكان انما اوتيت علمين عندي هم يقولون يعني كيف قال بذلك انه اوتيت علمين عندي يقال علم الكيمياء كيمياء او, أو أنه كان يستخرج الذهب الله اعلم لكن المهم اما الجحود من عام الله الذي فعلها لي هذا النمرود وان اكرمت الكريمه ملكته وان اكرمت اللئيما تمرد ان اكرمت الكريمه تمرد والحر النبيل اسيل الاحسان الحر النبيل اسيل الاحسان قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأولى يعني ألم يعلم هذا القائل بأن الله أعطاه لذكاء وفتنة عنده أن الله قد أهلك بالعذاب من قبله من القرون في الدنيا بأنهم امتلكوا الدنيا بأسرها وترفعوا فيها وتروا وبغوا فأهلكهم الله جل في علاه كذبوا الرسل وجحدوا بالآيات فنزلت عليهم السواق فأهلكهم الله جل فعلان قال الله تعالى أولم يعلم هذا القائل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعها يعني كان كان أعظم سلطانا وجاءا وقوة وأكثر جمعا للمال ومع ذلك أهلك الله جل فعلها لن يبقى شيء قال ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القلون ما هو من هو أشد منه قوة وأكثر جمع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إذن ما معنى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كيف نجمع بناه وبناهات التي جاءت تصريحا أنهم سيسألون الدين المعروف انها المنقذ قام الدين المعروف انها المنقذ الباء النصيحه من افضل الاعمال ادينوا نصيحه ادينوا نصيحه ادينوا نصيحه نعم خير الناس من استخدم انعام الله في مرضيه خير الناس من استخدم انعام الله في مراضي. فی مردوتی <muchas>